Bismillahirrahmanirrahim إنا من شيد للعلى أبطالاً وتقيم في زمن نسا رجالاً وعلى جبين العزة ترفع رايةً وتعيد مجداً قد مضى أطلاداً إنا من شيد للعلى أبطالاً وتقيم في زمن نسا رجالاً وعلى جبين العزة ترفع رايةً وتعيد مجداً قد مضى أطلاداً تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا بل أن ينلب السيف نصرا يرسجا بل أن ينلهم ذلة وسوالا هذه أسر الكفر تبكي حسرة لتجر مدبرة عصد ترحالا ولن ينلب السيف نصرا يرتجا لا لن ينلهم ذلة وسوالا آذير وسل كفر تبكي حسرة لتجر مدبرة عصد ترحالا كما تشيد للعلا أبطال في زمن النساء إرجادا وعلى جبين العزة ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إلى تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء إرجادا وعلى جبين العزة ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. كفر لم يخنع لنا إذ لا لا لا لا ولا للكفر أن يتمردا لا للدنية والمهانة لا لا لا <تصفيق> العلا طلا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا 여기 나중에 تأشرين وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا دعوا على من تباد سؤالا أدم اليهود الغاصبين محروما ودم المبات المسلمين حلالا وبعد أن عاث اليهود بأرضنا جعلوا المصاحف موقيا لنعالا شتموا الإله وسفه بنبينا بقر الحوامل ائتم الأطفال إلى ما تشيد للعلا وتقيم في زمن النساء رجادة وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى قلاة إلى ما تشيد للعلا وتقيم في زمن النساء رجادة وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى إلا نكن نحن الذي نسنا التقي فلا سوف يحيي جيلنا أجيالا ولا سوف يبزغ فجرنا متبسما ولا سوف يدبير ليله مرحلا إن تشيد شيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى إطلالا